كورنر انفلكس والزمزاجنكس ممكن غيرها في خط اخر اقدر ان كورن جبت في سلامه غير الطالب بسرعه وصريخ انفورن انفلكس والكوتر خدها حرف سي مش اي مش انسان الصايم بيعملوا بذلك الكاليبا برجا در تبنيوش أستاني دلال عشان الله تبني أشبه عشان يشوف نبقز عن مكان البرجا انت هاتتتش بيتقام إش كدابة برونش إدل سم قطل قطل قطل قول قولني عني بيك ام قول القطاش كداب حقا فيه مالا جاني القطاع براشن او تجيبها لتانتش حاجة جاهزة في الدمعة تيح في العيدة حاجة تمام من ميسل في الدم الأرض هو اثناء الزاكت جاي عال شاط و كورة جاي على ورشة بجاعدة كنة حتى تحدي ورشة فضوها من بيكون القصة بالجام بطلق من ميسل طبع المسل المميس بسرعيبه في الدم من ميسل في الدم فمتنبت عيش ده تكلم بني في الكامعين من الحياة اللي عليك في المنين يبني إذا الـ الـ فعليهم السنم بني حس عشان الواجهة تعديد الوقتان من الدين المصاريين فورجاب إذن طب انت أفران تعليم السنين ومزيار السلايدي نحيثين أذن كما شاكد في فتشل تعبرون صحي الـ فعليهم السنم فعليهم السنم ومجيهم فعليهم انتوا في كده والله انا بعتت واحد ما عملش ولا اي حاجه يبقى دي احتماليه طب ترجمه التعليم ولا نفسها الشغال او الاحتضار الغبي ان الاثنين سبيشال باي في عشان دي بروبل عشان الاثنين كوش اللي هو عشان نعمل ايه يبقى عندها نفس في لما ما تشوفش ورا عين في من الصيحات ورا نظريه نظريه بيستعرضهم مش حقوق يرجوا ان حد يقرا ده راقي اكيد في مجال عين اغلقت عين واحده لو هي حساس يبقى بيواجهنا البراءه والفيشل بتاعهم هي اكبر البراءه لما بيجي ضايع في شركه And the output is something height at the border of your turn on this. And a word now you never begun to avoid the case. And what we can to avoid intended shape. What in the wish gate that you can do? من... ون..بت عندنا شاين كوركتر طبعا لنا مش هكتب يعني مبصور اختار فينا مش هكتب يعني هي تسكت على اول يوم يعني زحبة كافة رائدة يعني هي هكتب وها عدنكو بانكو زي امامكو بل اذا مش تدينها يعني لونا بتعمل J bol na ei se odobvi, zač selection na DR. Otra. Ti običe? V Shoji o palu če. No je? Starbedam na pod��... ovaj. 전 on tisto min. Hvali فاني فريتت فاضني فصني بابا ونام دي وماتت فاضي ام فينج برو بيستخدم في ذا بروتوكول وديز اول زبريكس اوشنو جرافيكس هو مصدر <coughs> <coughs> <tumbheres> نوع السحفي لوجه عدم في اجابات نوعين في كروس ايه مع الاweet قليل مع اي حاجة شور مذبحanne هاي ايه كرة احنا في وهي من عشرين الينى عشرين burnout بارد اللي سنتnaden Regarding لو انتش اجراء هبل عددان تجوزه بيحط المادريش من قط� قط You don't get You are making hair, low frequency. go high frequency. You can in an evolution. You don't have the hearing high frequency. The hearing is إذا انتقل من؟ شرع إذا الشوكة الوصارة بالوجه فإذا انت تكن في الشوكة الطويلة إذا أودنك طويلة إذا أنت مهن تير يا رفع على الشوكة هذا ما نراشل انت حياة الشوكة الطويلة الوجه دي والذين يدوني طويلة ديه بس المساهم ليه هذي الضابة الوصارة الوصارة هي بسيطة ال High Frequency روحنا في الهيري ال High Frequency احد عشرين اهل في, في المدنشة عد خمسمائة بسيطة خمسمائة دي احسن من سيطة خمسمائة ما ينسى طيب طيب بيضا هتجيب البيتاتي مثلين فورة فالبابة بتبطاها في الميدل الفورة فأنت عن فكرة اللي هيأخذ من احترق لأنا نور منك أجرع في أمي ورد أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل بالنصف بالعقل مردين طيب لو دي بايضة والضاغام فيها نور من أفضل النور بقى قوة دي من هاش نير حسن اللي فيها نير نور من أفضل الناس غذل نور أمر أنا ودي معكولة ويضع في اضمح القبلة دي مين كان لتا بروبة فيش المريض ان الوقت دي مش مش مش مش مش قد يقولها الضغطان وخالي جاي لما عن جلوه دي شغالة ايه وطول طب اتنخبطة جلدان لما دي ايه وين وطول لما دي مأفروعة ويكتبت على ايه وطول فتسمع احسن احسن في دهين دقيقة مهمت الزكا؟ لبقى دان لو انت نورمان قاني هدن احسن انت لو بتديها لايك دي ده بيسمع في اللي هي قال طب طب في معلومه ان لما تدي على النمر جزيئات البارد في درون وامر يبقى دي فرق اللي عندك تصدق اكثر مع بعض نيجي ننظر اعراض الضغط هنا هتحط زجاجتين في الفوط والروزين مش تحط واحده مره عالمسطول وبعد شرعه عالقب يعني كفت الضوء والقب الضوء والقب الاول سامع يا ابني اه سامع حبيبي اه استسامع اه دلوقتي سامع لك مش اني شوكه هو شوكه بقى قب بس كده سامع اه الضوء والقب من الضوء انه يكبر عشرين مره سبعتاشر مرة عشان اقتضل اجل القرى هنجو سبعتاشر مرة بحارك بتتركب على القرى هنجو سبعتاشر مرة وستبع العشرين بان الروافع القصة كنت القضاليبات بتشتغل ذا الروافع ليه برضا يبقاشر حارف الطغالة هنجو الطغالة هنجوك حاركة ايه كبير باستكبير منك ايه راحت لهمو يكبر السكر مرة شي مرة. عشان كده الشخص النورمال بعد ما خرج من البول لسه قوي يطلع الفايبر الايه ايه السبب انك نسيت كم مره 11 17 عشان تطبع ترانك في المارينج يدعوا 11 18 18 رجولي و22 عشان حركه عضلات البطن الظهور لو وجود صح ده عشان فالمرضل هاتبع من ايه بأحكم المولد؟ قلنا انا اودي نعفودي سامع يا عم يا سامع حبيبي اه لسه سامع اه بلاتي سامع لا بس كده سامع بلالله ايه كده بأس سامع بس كده اقفودي نعفودي على السامع لبقى لأول مرة بيتميخين الزوت احكم من ايه؟ ايه؟ بقى انه هاتبع الزوت من صحيح انه هاتبعي لو مربايس تماما يبقى هو ضايع تماما يبقى ولا يقوم في السمع المرضوض يعني ايه بجيس الهيرينجلوس فجمس شوه الهيرينجلوس لو جميتم بجيس الهيرينجلوس مجموز الهيرينجلوس فقطو عشوه داك خلتك بقوضة ان عن اي افراد خريبينه جيف عضوه كده داك داك داك عال اي قوضة بي على السيرو ما بنكاله سنتراونديك فاهمتي حاجتين ان عجله بتاع المنهير الترددات وعجله بتاعت امبفيو اللي هي هو مشترك في هو عجلوك بس طب او احنا صحيح وعتي ملجن قسمة من 20 إلى 20 من 20 إلى ومع ذلك كل الأجهزة تجدي من 25 إلى 8 ثلاث ليه؟ أكثر منه هم هؤلاء اللي في الحال أفضل جنين إيد فرانج نادر للتفتاد جنين إيد كان عقف في حالة. بسوال الهجة اللي هي خمسة وعشرين ستاة لما وقت تاة تاة رجلة شمال لذا في الحاجة اللي بتترجمها <تصفيق> تاني حاجة اللي انتهاء دا مصبوط على التهيوريبي تنبيه احنا منقيف جد للسود عم تنسيوز نسبة ايها ليترون ساة يعني منقفها نتنبه ومترون ساة انت بتحترم الصوره من الصوره بركشن ده فطبعا يبقى الريفر ساوند اقل من ساوند المقام طار جيت كان تملي صوتك يبقى knowledge. فلما يبقى صورت زي مفرنساون هم هتين جافة خدمة يبقى ريشوان دوليته واحد دوليته دي لو انت جافة طبيعي مفروض العاجة دي ما تنحنفش كماما تقلق طوال التجربة عن مديره 25 جافة خدمة ثامع 1000 جافة خدمة ثامع منطور تسمع بالجافة خدمة يبقى الجخص الطبيعي العادة ما دي تعالي دي متحركش كونه تجربه يسمع كل الثلاثلات من دينه للجميع من الديني هو اللي بوله من دينه ورمانية لا بس أطلق الديني هو شخص مدر فيصلع يعني معناها جمع كل الثلاثلات في الـ25 إلى 8 ثلاثلات ذلك لما يعمل دغره كده الدراج بتاع العيال دي جبال ما لهاش اخر هيبقى عباره دوره بيقع في شقه طبعا احنا نعريف بطا روضي في العقل كده احنا نعريف سامع عابيني سامع عابيني العشرين سامع يقول انه هو افضل من الطبيع بالشين والله يوقف عن الطبيع يشين جزيبيني لما اذا حتى الكير بالنسبة للرجاء للافه انه العشرين جزيبيني عندما يخط عشرين تحت مديره قربيه ده هو قال للضغط على الشيئ اتقارينا نعلي عشان يسرع وانتغرب في كل Frequency هنا وراء الكادة هنا وراء الكادة يعنينا كل ما بيندغب في Frequency اللوث بيزير هو عبر الانتجاب كبه ان اللوث بيزير عن الآي هو عبر الانتجاب لتبقاش طلع تبقى كانت طاعة لما انت تبني عنده صوت يقدره عشرين دي سبيل الصوت دي رس جس روه دي سبيل ده في الحقيقة ايه اشي ما عشان عشرين دي سبيل يتاوي كم بي تاوي انا قلت تساوي 10 في 5 يبقى 10 في 10 بي في 5 10 بي في 5 انا عايزها نضرب في 5 10 انا بقول كده كده في كده بالعشرتين حاجه كده صوت ده بالعشره قبل مصر عشره كده صوت صح كده ده الشيء دي زمان ورثها طوبيل الطوبيل ده هم هم الاقصى 300 في كمان في حقيقه الامر مين مره عاد الصوت اللي بيقول دي امر الصعيد طوالي لك بالازاي بلاش انا وراك في اسئله سهله جدا متلخبط انت ما يجي لك واسعه ده اول حاجه اكتب الصف ده هنا جنب 2 اكتب جنب الواحد في 2 تمام ده ال 13 جي بي ان <تصحب> اول حاجه حط من جبله بعد كده تحط جنب واحد ثالث صح يبقى حطها كام مره هتذاكر اهو كده من غير ما الاول امسك السكر بتاعه وعايز قارن عندك اه رقم بتاعه ما يتزغلاش هو الرقم ممكن تجيب بص انا فاكرها في الاخير ايه ده رقم من المغرب و السينجير و 3 ومش حاس شعره بتاع وقت الشعبان النمر اللي ضربت فوق ده اللي وقع عليها رقم 10 صوره على 10 من ثلاث وحكم مره عشان, عشرة. عشرة. مرة عشان عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. كده قال ثلاث 10 غلبوا عشان 10 10 بقى لغايه ثلاث كام ثلاثه كندا يبقى الثلاثه خالص صغار يبقى الاول استخرج الزيف او ضعله ان الرقم ب 2 هو 2 ساعه الاول الرقم واحد خدت رقم الصغار شوف طيب جاي نظيفه برضو في السوق دي في مرات 20 28 اتكتبت غلط اهي في الصوت اصلحها شوف 20 قلنا بالنسبه للموضوع ده زي ما قلت ان اللغه معناها حاجه تخسر ضايق ايدي ما تحطش Bye. A kiroh el-greb. El-kef el-messi. Bye. برضو هتجي له في الدائل السلم اكتر في هاي ايه دي بص انا قلت لك نفس اللي في الصح لا بقول لك مشان كده وداي السلم الوقت ده ما بيجيش وعليهم فضل التكميل على متابعه الار بي اول بقول لك بالواي عشان متابعه بص يجي اهو لو حاجه لها علاقه فقدت المو ممكن تتصرف لو بيكول بس كان ممكن هاي الحاجة لما قصت المرونية ممكن تتامع المرونية لكن ما استمعش بهاي بالبلوية حتى بيتخير كده وانتبع لما القوة لقصت المرونة ديور ما استفسر عن حداف المرونية وما قصت لقصتوا عن حداف عزيكويت انها مانشي لاب انها تبنيت في كان قوم بايش وقاقب البيان يوم فيدي فقاقب الاقوميديش اي كده خاص هي الفرق بين كونباكت داتاس ونريد فالامب طلب ولامب ثلاثه بص معايا كونباكت داتاس اللي بايد اللي استلمنا الاول دي هنا يبقى لو في كونباكت انما النور داتاس ضرب الاثنين و اللي نستردنا لا نريد فلنسوال اختصار INCLUDING مع INSECOND YOUT يعني انت لا لي INSECOND YOUT وانا في CONDUCT يعني أي حاجة استردنا لا نريد استردنا لا نريد فيها الانين INSECOND YOUT أي حاجة اينا ما قول فاس ويكذا لا كل روح نرسي فوتنا خالص على كده لو وقفت السجايل عملتها وانا عندي فعلا عندي بس اوكي جوه لونها كانت عندها و لكنه لما شك hablando بال gewoon Di اي ايه يسكوا من Flight يذكر ان للجلم نستخلي بارك في ما كان بالمسلم مش شكل مهن و مقلق كان الوبيت gathering برو زى أول مرة بتويل الإنسان الضوء ح Patton وقتا ماشر ولو مئه لا ألة اتهى و على معاس pudding N required criasa o tom somohni ni… Je mi hab jurother notikостri ve na cilj主 od tako, je bil kohol zdro zel很多 material voda lete si svedal časni un Оčanil je splohol do estánu To im mislim, da品 in anhtike godi dela o tom do stori low Algunoo kondje in kraju bez to je min فمنسل من العشر كل العضر ما اضلو حتى منزو هتا بتاع تنوح افلو بس هتا بتاع تنوح افل افل افل افل قال لكن ما يمكن ليه توقف طب قال داعي نيدي افتلوح لا لا ليه انت تقردو ليه ما يستعقلون لا تبسموها ايه هوا عايزين اكاد والي احولوا للجراس. بيقول لي عندك كذا مفتل. واحدة ايه? واحدة كون. تنفيق بان في ادرسل اتنين. عند مية. عند مية. عند مية كم الوقت الفئل ايشي. اعطاه رجالة تحتها. اعطاه عشي. عند ميهج. صاطف. ويقف اضره الهول وضره ايه؟ ايه؟ تهدف لأن كانت فيه البياني بصير تيترون هم هيجبني كلب عليه ديتي بينه وعليه الفريقر. انا اللي هآراه احطه نوعه عند بيه كونتكام ليه كان مقود عشرين احط عند عشرين عند بيه كونتكام قال وكامر به مطرين وانشيع وره هول وره انا هنزل انا قلتو بقى. في عني نوع من الضبت اللي بيأطل اشفر في شفاء او زيان مبارد. لكن في عني نوع انه الجن دا ينسل. والزيان هولا والزيان هولا الضبت. فلو كذلك نتنائيين مع بعض يبقى نام. الجن احلى من الارد. انه اوه هي في الضبت. لو عيان اي عمره كبير وفاقد عنده الهاي فيكسون في ابطال الى ناس ريسكيوز في, في عيان يرضى فور يبقى ده انسى ايه انسى بروح العيان كله على البورد بروح الكابل بتاعك من كده ولا هو لكن العيان يرضى فور يبقى لا امنع ايوه ولا اسمع بروح اليومين مع بعض الارقام اذا متعلم اجاب التليكسيون من الجدر بقى لطلق جاكي الارقام قريبة جدا من بعض الثون والاين يبا دا نروا معضوح الثون دا يجول اللي مفهود وياكي والاين وانا نبوكي ديه يبا دا نبوكي ديه المقدات افطر عند الهي تيكولد من الام مستيكولد احتمال البركت لو جربتوا تسمعوا ايه ولا بيقول اكثر مشكله هناك هنا مع بعض كلهم هيندموا مع بعض طب نقول ما هو طب كده هو البرنامج يبقى ده في ينيرون ليه تك تستفيد شيء هو ده على السيفو ده ثالثا الضبط حلو 3% كرو على الانتين هاكو النصرائي المائل بيجانا نموذج الاسمان شهد على الكوستير او انترسايد الكيزو اللي بيجي كده اما المور المور يعني بيجي في التليفزيون ده في ما بفرقش ده كندا وان باي للفيزيكال الواحد انا ده كل ما شعبه ايه ده اكتش حفظتها لكم النظر بطريقة هارة قلتوا لكم ايه انت مرحبتك بداية حتة شهر عطل اختصروت تصبوها كذلك بداية حالة ولي ما يوضي ليك الزمن من جولت ده الهلم ده هالة مالك لا معكم ما يحبشي عشي مالك بداية قصة البنت اللي اسمها من في قلبي هو هو بتجري على ضوء كان الحاح بالصراخ حلو لا لا لا كل الدنيا الحياه الناس مش بتعرف وضعها في البيت انت والناس ايه الكون بتعمل ايه على نفسك صح الكلام ام نبحش ك planeة البر sharing يهات دي حرس التقدير اللبلا잔 اليك جدا يهني راح على الشرب بمرة مرة اهلتها الا الأولواء الناس يقولك حال ايه بمرضة المراض كل Rut الحر فى ح lleva الناس يعمل ازوجة هناнок فالتني تعلامها نتاجها استالمانه ما بيها او الثلاثة لو بدين في الأنسي و دي سير دول بيش يا الناس اذا انا وضعهم بيش يا الناس لا اما تستيرهم في فالانجل لو مات فقط من الفضل والله اذا عبدالسلسل قبل ما تستيش تفعلهم انتناشي من الفضلسل عشان الحالة للخبار تضعهم عنا ماتلحش على الاساسم المهم ان ثاني اخبار الترجمه دي باظت هل يغفش ردوا على الدكتور مصايش من الابولوجي بتاع الفلسفه في بحثه على المصدر طب الدكتور محموده <تصفيق> راجل فنساني عمش فنسان عمش فنساني قال لك السيني رجل بكيلوغرامات مطولة في فنسي للطوار وانا هولا انزا اذا ما ظن اللي لا يعنينا انه اكل الانزان الى 6 صنعات ده عبر الكيربه ده مش عايده. الـ 4 أربعة صورة. الـ 12 أربعة صورة. الـ 12 أربعة صورة. وعمل الـ الـ بين الـ و الـ و الـ و الاسم الكيربات يجعله بشكلها. عدد البلد في حيوالكي. In j mi je tala da bi misto kobudil stvari inrowovni, mojih blablacASS in jici sem žicer. Inr balta le Lake. Serečiest ta doma ah po tzemikuplati 80 اي انت هتسقط الجرب شوفوا بقى هيعمل ايه الجامد ده لو لو جات في مصر خد الرقم المدني اللي في الكلميه وعلى فكره الراجل ده هو عامل الاعلانه دي انا دي مستنى ومساعده كبيره بابا قول لي سيرش ايه لو واحد ده 15 كيلو جرام وقول له 05 انا Well okay, I'll make it work. And it's clearly I'm not a fine thing that you can. But then she bubble across the phone. So they can point one. I mean the انا كنت بقول انا مش هقدر اروح يعني انا كنت بقول يعني انا كنت بقول وقمت بي وقمت بي وقمت بي وقمت بي بس كونهم يقول فقمت بي عملها كل سومات وقمت بي بقى لديه مهار اللعب فانتهدت وقمت بي حالي نظرك بان يعني اي وال يعني وهو لو اطنع الانتطاع ما بين وان حنائينا فيه والسهر اختار الرقم ما بينه ودي حاجة مش حاجة شر لو دعني دعني دعني هل هل بس قرائمة الكلمة هانا تبقى رقم بها الكلمة تبقى رقم رقم مبارسة بين الكلمة يعني يعني بالشلوس يعني تبقى لأنا متواضع لما قد هانا اتجامها يعني بس قلتها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 An osmete so navli Pre студien. Zmakove med rezə piorata, zaniššiu do Awol eben nim ber pred mese je. Ovo Zarib dlžsistri cho se temnici v jehe. Vapro vein banks, من حديثة عدد السهران من حديثة انطلعها ديك وضاكشة انتنى برقالها لعشان اخارهم يعطي مع حديثة انت وحد الزمان انت ساعة واطلعت ايه؟ انا ساعة واطلعت فيه انا بحيه الزمان او 11 انت وحد ثمان وانتان إذا أنا حاجزي ذا أحضر ما أمين هطلع في الارضة إذا أحضر ما أنا حاجز ويجبك عشان كده أحضر نعضاه السنة سنة كرس سنة فلأجل نحصلها في الاسمين بسهل نحصل السعرات فأكيد من الزمان والسكاة الزمان والأرض ومجرد <تصفيق> كان انا مطلع تنمين صعروا بسطعة جديد من يسأل متل اخصوا المئين انت بطلع المئين بقى اه تبطلع المئين بقى اه تبطلع المتل يخصوا المقاومة لان متل فيحص المتل اتخلوا بشياء ما هيشألك ان البيئة الماركة تتكتب 30 كم بادي وقت غالا ومجردني على الخط هنخد الكيلو ديور على 200 جنيه لو كنا بنقسم لكل كيلو بنحسبه كل 10 مرات والمجموع الكيل هو فين طلب احنا ليه فالكلمة دي تحقيلة ان عام اعلى من دولة 3 ولا اطلل من دولة 3 اصدرنا هو في ايه زي وبعد يعني اطلل من دولة 3 بي دي وقال طالب زهن اوي وقال عشان اقيد اطلل من دولة 3 لازم انت اي حدا بزول من دولة 3 بي امي عاودة دي ايه والكتابول الثلاث بيزيد بالثليئة ثلاثة ايه صابعاً مستوى لخلط الفايف بيستبطل حاجة تدور في الموليكات هدعوه ايه تنقيك الآن ايه لتطلع حرارة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثالث حاجة لو بقيت هنفعج وطلع حرار. ولو مستوى كيبنك تستاذجل تطور لكام حاجة تدور من كتابول الثلاثة ثلاثة ثلاثة School school. يبقى إذا البيضة الكونبيشة اللي طالب ذاكي قوي هما عكسي فريد عشان يبقى إذا البيضة ونجد الأدفاجة فريد يبقى بيش بس ما بيش اكتلصات لازم لازم يبقى كونبيش كذفان ونلترم تصدع قولنا أهم حاجة واي نواتي مثل أحضر مش اعجب تحديثوها القطة اللي جنتدي عن قمي سوريا عندنا مشكلة في قطر ومشكلة في سوريا بعيه بطر وانا روحت الناس مدابسة عليها عدنوني بقى بقصد فانا رعتم ان انا نأتشى كده سوريا جميلة لأيدي نوع من الاشتراك اللي معزين عنه ما تكون عندنا ساعة جديدة لما هيا تلائه عينوه تلائه احشوائي فأهم في البيئة المراض أبنى انتالي هم تلائه احشوائي عدو ما تنبعشوا احشوائي ما ينبعشوا انتالي يا عباسي الثاني عشاني نوضع مواجه بنا كلديه تتلقى حوضاعي إذا كمبليكسي ميكروبان تبقى نصف راعة تقالي واضع مش الواضع قائدك الواضع النام تحجوز واضع سوف تتلقى اللي كده يمتع نجيزي بيه فرق إنه يجيزي بيه فرق تقالي أبزاق تبنا يمزاق تتلقى حوضاعي تالي هلأ؟ فهي الابل يضيع بعد 12-12 ساعة من الابل الوصف انت يعني اذا بهاي يضعه بريكسة كينك فالي ما قدش فلنسو قدش ما قدش انت ابو سنو قدش من ايه الابل الابل الوصف الابل الاثناشا ما تضعه من الثاني حاجة نافة جمعة من الجردان في مطارك الحرارة مريحة خمسة مكتنة جمعة لو جامد نحطها في مطارك او نميز شرارة الشرر يعني كل نفسه شرارة أخر يا يعني أهضمها كماشي نحطها في مطارك أعلى ثمانية عشرين الراحه القائمه مريحه 2 1 طبعا ثابت ان الواحد ده مش راجع ثابت مش هيبقى ده فاهم وببدا ادا اصغر دليشر في التك لا دي انظر بيانات الكونديشن اللي هم كام ثلاثه ماذا تمثل يجير منها؟ تمثل أقل نزع للحياة لأن أبوه يجبين لأنه إلا يوجد تلوين كصد أولاك أخير بس عبدالك في شكاية السنة هؤلاء في الشرحة يضعون وفي الحاجة جاء من إيه؟ أبو شكاية تطلع حرارة إلي واحد شكاية تطلع حرارة ماذا دين تطلع حرارة؟ الليبة إنسانين النيبى. شكاية فيه كل ضايف كل في الليبة تطلع حرارة؟ يبقى في طول وداي الار دي بي طول يبقى اربع حاجات بتطلع معاها انت يعني هم دول ومستغربين ان هو ممكن 7 4 قال لي توريني ده ده يبقى هو اقل بتقول لي ايه انه بيقل من السليب 10% اول من السليب ال سليب از نوت ريدر تور دي لان النوم مش حاجه بصوا بص معنى واضح التمرين لو واحد دخل بالظبط دخل في حاجه نسا как السلعة تسرحها كده كده انت خرج لما النوع ده هنا هجب نبح هو ليو مش لأطلي انت خلي انت سأبك انا يقولون عشر اولعب الو corrid ابق بقية نحسر ما قلعب ال teammates اصبح نرو انت خرج انت خرج في مح Learn هكذا ن يبقى الشرا على المعلومات يعني في اور اوف في 15% من الاوعي يحط بلاس اورمانا 60% بقوله عن فاللي تيجي تقول له بعض ده اللي هيفرطه هيقول لك كمان يطلع الدنيا طويل المعمل يبعت موديل كده المره ال40 حاضر عمر المعمل هيتعشى ويصور انحراف الدعوه للوضع الطبيعي عشان في جيمشان فوندر بسال الله ستين كيلوش المستاذ هاني والحالف عشرين طبيعي عمين والحالف عشرين والحالف عشرين عشرين يتمثل جانت المائل العمين زائد خمتين كيلوش انشاء الله ديد اللي هو انا نديد عدد طبيعي خمتين سيد عبدين تضع ثلاثين كمين. العداد مين؟ انا عارف كلامي عارف ان الموقع 10.40 25 بيكيه. خالص لو كان دورنا ترى المو والاور دور. ايه الدور ان المصرح بيه هو على 15%. هاتو دي بقى. الاول تحط الان اندر 3.60 شوف هون يبتعي كم دورش الزائد تجيب جهاز للسفايوميتر يملايه اوكسيجين في الحارة اوكسيجين يوم اوكسيجين ويقفل ما اخيره ويقفل منضيقه على الشواء ما الجهاز مش لا ينبارك مش حالة فيه لازم ما اخيره وهذا الجهاز يسمح انه يقفل اوكسي لانه ثاني لا يصير خلاص؟ يأكل أكسين لأن الله يضيف لا يضيف تنبوه مش فيك سحش أن الله الزفير يمر على صوبة ماي من هي الضمطات سنوصين تنبوه خلاص؟ فهذه الخرم للسنة لصول الله يضيف ضمطات كذلك سنوصين تنبوه خلاص يبقى الآن اكتباهوا أكسين تنبوه لا انا مش بقولك خالص انت انا عاوز اجيب التالف ده اقسم انت هيكديه فحضرتك بتقول راجل عايز يتاخد او خد حاجه ثانيه انا عاوز انوت ان تو كونسيوا الكربون داي انا بظرف ب عشرة لائس بعد ست دعاية بقى نتفعلي يبقى ست دعاية يستمر كم ؟ نتفعليش في ست دعاية في التكتير ست دعاية يستخدم فيه يبقى في ساعة تستمر عشرة لائس في الساعة عشرة ست دعاية بشكرا ستنطور غيره فالأهم حاجة هيديك أعداد تحزن الوكش المستهدف للعرش ومتبقى دي رقم فتناها بتطلقوا دي العرشة اللي هو الدول اللي يقول لي اطلق الوكش المتاخدوا بيحرق قبل وينطلع اربعة والتمانية من العشرة كلمة قطر سهل اربعة والتعطرة اربعة والتمانية اربعة والتمانية من العشرة مستهدف هجب اطلقوا وده واحد ما سيطر العظم بطاقة الهوش المستدر ده مستدر ياربوعة طاقة معاشة نص الطاقة السنة يحكم على السنة طاقة المسال في الحناب نحسوها الجرن الرضو الارضا نص الطاقة كان الارضا ميز يحكم اه اكثر بطاقة وانا اصدر العظم بطاقة وانا اصدر العشوة ميزة ميزة في السريقة قللون ايه يابين سيطر على نصر نحن عوجين لا خدش يبقى انت يا عم خطه لكن انت في ديفايد باي 6 مهمه عليه انت تعرفها ازاي بس انا داخل في مساله ان تي كان واستوريات قول التعليم الصريب وطبعاً الفيديات في الدولة على الثاني هو على السعرين أيضاً تحايرت وطلع حراحة جيدة لأنه هو ليش حايفة بس يعني انت فتس الواحد هما ايه الجواس التسل واليانه عادي التسل عنده خمس سنينة النقطة اللي تقوم الجدئين كانوا لكل نتر كل ساحر لكل نتر مواقع الرقم طلع 20 انت القدر طبعا بينفع لما التراي بيطلع 60 صح كل من الراجل طب gross بيساوي طب ايه اللي نقص 20 ثاني الجذر التربيعي انا حاسس ان انا صح في الاستثمار التراي ده هو اللي بيجي بقى ثاني طب gross بيساوي اللي واحد I'll go to what you do. Like a rock. Then you ask them uh Koga je to? Eče, zdaj ka to je? Eče, zdaj je. Če si pa. هو اللي على الجنب يعني But if I walk out of the means I have to work on a shot, I don't know. If I didn't look there, كل درجة تزيل تجعله ندير معرضه 11 رقم يصطعها الدرجة جاو كبير اتطلقها بالمية اذا دير معرضه 10 متعة وقد ندير بالمية اذا دور اتحقك جدا كم درجة وقصة 13 كمان درجة 26 كمان درجة Musa Terje ker se o, kar vel��도 v ra a Jedanji se dole mi sem me dir vas dole, Gra velie diy je ونقنه عجيز الوارده روح يقدى نعرفه الى اي مدى واجن مناسب وانا بيه مناسب نجيب الكامل او المضارف فتاعه ويقسم واجنه بكينه مرامات على مرطع طول امصار على طوله بالمس مرطع طوله واجنه الثالثة واني نوفر وراح الوزن 100 كيلو جرام وأصور على شكل كتابة سنه 400 كيلو جرام تاريخي مش موجود ويكون في طريقه او في كلمه ااا ااا ممكن 4 يبقى 4 المجال ده الناس يبقى انا ضابط كويس انه 120 ل 1020 انت حاجه بس طبعا على طول 20 25 وعد فابض بامع القبر يض POLT علاشة مienne New Watch انت عادران النجاxt مع ايه ان او القبر انت غلقك عندك ال exits ارخ Gran من انه بنهمة هUCK والنجاえば ہے والذي ان يعرف الزل للمagh queria ني vale bright agria دعين ان ال Sac انت هو ناسية فالآن حامل هالكفر هالكفر طيب دعوا المدام حامل فعندها الخلايا اللي هينجبت منها الجزين فينسموها هيومان كوريونيك ده إن عملتوكوا كل الكوريونيك يعني نشينا ده الكرويك بالعيد المشينا اللي بتحضير غير في الناس بروض للطور هو ايدي المشينا منها فيا لما تباحها من جسة ستة ما تكوناشي بس الخلايا اللي هينبط منها ستة من اول هي المموضة يعني ايه الخلايا دي يوم توريك حراب مهرمان بتفضله اسمه يوم الكورين رجلاته طوبي فلا الست عندها يوم الكورين رجلات طوبي الخلايا المشينا اي حاجة ليش اروه جنات القضية لانه بيروح للجنات بتاعت الام اللي هي القضية من ثلاث قرطة سيوسيا شهرين لثلاثة لحد من الثلاثين تتكون بصورة فعالة بصورة الشيحية قويتة داخل وضيفة قرطة سيوسيا لك اللي اتا بيش والثلاث غايم بنعجب منهم ذلك الله هي العديد اسمعido سلامى الأوzept يقوم Jazz prod يعاني ده ذلك المحاضة Für Umicent فالنوم topserv V upstairs يقول خاصو بك احاذ انت أكافي تمنالا نابع Susan لماذاها كنت لكن ماذا أن It يعادل في العاوزات بين أنا إ هذا المحاض Además النبية قد طلب تتوين تأكد م و لكن يعادل أيضا من خالف ما دروح, دروح, دروح شغير من البناء تدع في الوضع دروح البناء تدع في جنيه كمان لو جنيه سيضاثة رجع عنه طب الستواج ينظر بسيط كتير من ايه يشتغل على الانترنتيشن سير يصنع بالسكسيرون حتى انا منظراع بالأفضار ان الجنيه يتبكر عنه في السكسيرون لانه ما الثلاث يتبكر معنوش في السكسيرون يعني الجنيه عن طبير بيت السكسيرون في جنيه لأنه بيعمل ثلاث وضعات بحارف بيعمل دي من ستاكن بسهول بيخلي مطاقة بيتحور بطريقة جدتين بيعمل بفرانشيشا للدريك بيخلي موخ وموخ رادي بيعمل بالسلس او سلس العادة اللي هو ما يكون في الهاتف كثير سميه اللي هو الكلونيك لمطارق من خلاقة مشيرة بالسلسة حارف But to be in the architect as the night. Now we all, you will of what happened. The طب اولا سنتها ان هو ليمنع الأمر يمنع الامر ان ينفذ ويمنع ال فيتا سكشن والعادي اللي بيراقب الامور قلنا ان هو قلنا قلنا وما من بعد اسبوعين من البروتوكول على ال الانترساي يبقى الوضع في البلاد وطعلي كم يظهر في اليورين عول في ان الهرنون بيطلع الاول وانت عايد من هرنون طبعا بيستكريكي بضائك لين هو؟ ناس يبقى بلو بيظهر عاول في البلاد طالين كده وفي اليورين ما؟ بضائي ويوصل البيت في, في الغرب هو بيقول لكوربة السنية بيستنانا شهرين لكناتر حد ونينة ثلاثت طب يوصل البيت بعد الشهرين اتني لان فالله من الثلاث تعطوا خذ الوقت في القطة في الأولى من النار وقفت في الأولى من النار ومن مثل القدس على شعري فالأبدأ في أمسوان تعالوا وقفت في نهاية النار الفيدي في نهاية النار